وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قضما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يَا ويلنا إنا كنا ظالمين